بوك تو نيج أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة ألالوت Habár a televízió be volt kapcsolva. Lekad Ma Má' anna a televízióon Kána mfetúchan. Lekad naam, Má' anna a televízióon Még maradt, Ha bár már késő volt. Lekad zalla Ma Má' anna a vaktána Kána Lekad zalla Ma enna'l vakt kána' achiran. Nem jött, ha bár megbeszéltük. Innehu lem' ye'ti, má' enna'na kunna' muta'wáidin. Innehu lem' ye'ti, má' enna'na kunna' A televízió be volt kapcsolva. Ennek ellenére elaludt. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كانت التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام مار كيسو فولت انك ايلينيره لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك Megbeszéltük. Ennek ellenére nem jött el. Látta, hogy a szavakat nem érted. Látta, hogy a szavakat nem bár nincs jogosítványa, autót vezet.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 Ile enne hú jakút bi Holott be van rúgva kerékpározik. Ma ennehú szakrán, ille nahú Jarkabudar raza? Ma enne szakrán, ille ennah járkabdra raza. Nincs jogosítványa. Ennek ellenére autót vezet. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. أذؤت يا جش، أنك ألا نيرا إياً جورشاً الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق. ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة بون روغوا انك ellenire kerékpározik إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة نم تال ماغانك آللاست يقول لها إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. نمّيج إنها لا إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. باشاعر إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. اجتمت انولت. Ennek ellenére nem talál állást. há kadderesett o a máveike lehetes idó a vífa ennehel kadderesett o a má velik lehet vifa fájdalmai vannak ennek ellenére nem megy el orvoshoz en dehe elem. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. نیچ پینز. انک النیر، وعصرل یج آوتوت. ليس عندها نقود. ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود. ومع ذلك تشتري سيارة.